الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين لاستغفروا للمشركين ولو كانوا, أولي قربا ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حديم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن